رسول الله عليه وسلم نسوه برد معكم ثاني من الأطبعين المهوية عن المعمرة قادي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نمركم المقاطر المنازل حتى يشهدوا فلذي لا دهي الله وأنه من المضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرطيه السلاة ويرطيه الزكاة في كذا فعلوا جالك أعصموا مني بما لأهم وأما لهم, لهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله <تصفيق> انتهى الفجيس وهذا الفجيس رواضي البخاري ومسلم رضي الله وعملهم وهذا الفجيس أيها الله في القرآن أصل مهم في باب الجهات وأعمل الرجل الخصوص جهات الكفار في بيئة الله عز وجل أفواجه وهذا الحديث الحقيقة فيه عدة شوائد الفائدة الأولى أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله عز وجل ورسوله عبد الله عز وجل ورسولي. فهو يجمع بين الربودية لرب العالمين وبين السبب والربودية من أنه يصد الله عز وجل لربه فيها بيانه أنه صلى الله عليه وسلم ليس به سبب من سبت وليس من سباة البروذية بل إنه عبد وفدره الله عز وجلان ويأصر البروذية في مواطن مهم كموطن الدعوة وموطن الوحيد فهذا كذلك وإن أثم الله من طالما عيو الدوار يدروا كانوا وكذلك في موضع التصرق سباة المالذي التصرق بعديه إليها من البزديد الحرومي للبزديد الأخشى فهو ععب لله عز وجل وهذا أمر منهم هذا أمر منهم لأن الله أقول له يرفعونا أن نمت من درجات قلوبية فبما يعبدونا فيها عتقادات لا تنصف إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى اذا هذا هو المحاضر كان الواقع الصوفيه في انه يرفع الولي الى درجه تعد درجه من هذه الولي الولي او هي الاخ الصالحي والولي النبي قدره ومقام وحاله ولكن الصوفيه يرفعون درجه الولي الى درجه الايه إلى أعلى النودرة للمريد كان الله قاله إriet يومي؟ مقال النبو haceتقال فوية هل عسول? ودوها المكان يعني معنى الم PUMPون يعني than były lit مقال نموة مقال الأبية في فيhab في ور woensh lila txt الطاعة ناسك فوية الرسولUB segle ha buty ودود الول et Commons فهم يبطعون الوليد وأعلى النودرة النبي ونحن واحدة السنة نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلاة عبت لا يعمل رائع فلو كنت أعلق الويداء تستكرت من أخير أننا نسني السنة كل إمني جاء أمي من المنفسي نفعلها الضرب وهددت آيات كثيرة جدا تدلوا على النوع يكون يا موضف أنسك ما تنسك يدخل الحميان يقضي وطرقه يتزوج المساء ينام يأكل يشعر ينسى صلى الله عليه وسلم اما الله عز وجل فهو الذي النوم لا تغلو سعه ولا نهايه ربنا علينا ولا يملك احدا سبحانه و تعالى ربنا لا ينسى وما جاد ربك مسيجا سبحانه هو تعالى الله عز وجل لا يغفل ولا ينام صلى الله عليه وسلم ووصلت عيسى وإنهم أنهما أو أو كان يأكلان الطعام نعم كان مفامن هو عيسى عليه السلام والصديقة مريم كان يأكلان في في في في الطعام فيه دليل اتخاذ للطعامية الشرارة مش كده الكنسان يسوع سيتستخدم بها حتى تفسد رمضة ويعطش فيختفن إلى الماء حتى يبل عطشاً أما الله عز وجل فهو بنيه لذلك رب العز لما ذكر عيسى عليه السبب وذكر مليا والصديقة في بيانه أنهما عبدان لله عز وجل أما الرد فإنهما تلزعين بالفكل والشرق أما لذلك أنهم نفكرون للفكل والشرق كان أولام الطعام لذلك كان فيه رد على المصارى الذين يفعونا عيسى عليه السلام وملئ الصديقة إلى درجة الألوهية فالله عز وجل الرجل عليهم من هذا الجانب كان لكولام الطعام لأنهم بشر يطلق طعام ولكن الله عز وجل خص عيسى بالنموه والنسابة والوحيد وخص أمه الصديقية نقول صديقية ولا نقول نبية لأنه هو المشترك لها الذكورة ولا يكون هناك نبيل هذا لا يكون هذا ولكن هي صديقة امه اجتما ستر عز جل وقومه من مسيح ابن مريض الى رسول قد اتخلق من قبيل الرسول بين الرسول وامه صديقة كان يأخدان الطائم وهكذا اما الله عز جل فهو غني وهو نطعمه ولا نطعمه سبحانه ولا عيد فهو يغطن قدر الخلافة ويسود بك وعدهم كنفار عز وجل الذي أطعمهم لدوع وأمانهم للخلص عز وجل وكأنه رسول مع عبوديتي إلا أنه رسولي لا يقول لسند عقف نحن رأسنا في السواب بعض كلا إنه رسولي نقام عادي أنه هو يستفي لها الله عز وجل أن يشاء من خلقه خيرة الخلق الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس قد يسألت اشتفاء كأن الله عز أجل يختار أفضل الخليطة قلباً وروحاً وخلقاً وخلقةً كباناً بشر ويستطيع أن يكون نبياً كثيرة للقوم أتى من نجاح ولم يأتي من سجاح صحيح أطلاق طيبة وتطبيع وهكذا من حيلات النبوه فليس بكل أحد فإذا كان رسول نفع الركوب غير ما وصلنا له حق علينا السمع والقوع وهكذا منون كثيرة تعلمها فهؤلاء في هذا الكثير إثبات للعودية من الرسول إلى ربه وإثبات للرسالة وهذا أهم المهمة وهذه السنة ليس أمنهم قلوب ولا قفليتكس بل هم مواصفكس لا يغطرون أن الشيخ الإسلام لما يقرر مثل هذه القاعدة إن أصطموا عليهم فهم رجل واحد وقالوا أنه يقرر الرسول ولا يقرره ولا يعظمه وهذا كلام فيه خطر حقيقة ولم يفيد أن ينقضي أهل الإسلام من كل صور الوخلية والشب الذي لا ينتهي أن تصرف إلا لرب العالمين يعني هذا الأمر يعني سبحان الله العظيم يعني ليس كي قطر في الرسول عليه الصلاة والسلام وليس كي تشميع الشيخ الزلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من فواجه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل أمره ونهله وشربه تبقى الرسول مبلغ كما قال تعالى يا ايها الرسول بل... <تصفيق> من من حكمت الى المقتى والى الدفن فمن لقطه ازاله والله عز وجل امره بالبلاء طيب هذا امر من الله عز وجل هل يوصيكم الناس الى هذا الامر نهي نعم يثل كما ثبت في الحديث. اليوم امللكم دينكم وانتم على في الايه وكان قال في حاجه متاع اللهم اغلق اللهم على البلاء من الرسول الى الخلق. بلاجه السابق. والمؤمنون اشهدوا انه بل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث اخرى اراه من السود. المؤمنون شهدات الله في القرى. ما رأى الله حسن فهو عين الله حسن. طبع. طيب. طيب. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كذلك من فوالي بهذا الكريف أن الله عز وجل هو الذي أمر بختال الكفار والأمر بالقتل لا يكون إلا من رب العالمين لأنها نفس تذهب فلا يكون الأمر العظم خطورتي إلا من رب العالمين فقوله بوملت ها هنا مغني بالإيه؟ بوملت طيب يعني بمعنه أي امرني ربي أي أدنى الآمن والله عز وجل كذلك ينسي خطيرا وجود الجهاد وفي كريتة من هذا الكريت أن جهاد الكفار لا يقصن على جهاد الدفع بل يقاتلون ابتداءً ويقاتلون ابتداءً وإلا يعني إذا كانوا أدل الكتاب كانوا أدل الجمة ودفعوا يعني يتبنى عليهم وهذا الأمر السابع أن الغاية طولة من كتاب الكفار التخول في إسلام الغاية طولة من كتاب الكفار ليس الانتقام ولا التشفي ولا إطهار الغلبة ولا النجاية ولكن الغرض هو تخولهم في دين الله عز وجل قد يكون قائل يعني هل يصل الناس يعني يعني قد يصل الإنسان في الإسلام وهذه نصيحتي انه لا يراكم مصحته الفقهيه كما ورد في الحديث النبوي عادي ربنا الى قوم و قارون ربنا الى قوم و قارون الى الجنه الثلاثي هذا الحديث هذا تناول هذا ربنا الى قوم و قارون الى الجنه الثلاثي لو توفر يعني من من من واحد من واحد اللي ممكن ان واحد مش واحد مثل في اسمه الله كثير مره عم يصلم يعني يبقى دون لجنه بس لازم يعني يعني انت المسؤول على المنظومه فاصغر منهم بقيه فالمأسور ده بينتبدأ بالثلاسة وبعد كتا يجي عند المسلمين المسلمين يكون في مرماء واحد الخيرية ده هو مجل إسلام الجميل محسن كذا الدين فيه كذا فيسمعونها بخلوق وعياء وبأزام صغياء فيستجيبوا إلى الإسلام فوقفهم كانوا بفارهم متابلين ولكن بعد ما تكبلوا أسلامهم تحلل قريب ومسلمين فهم أساسهم تتخلقوا للجنة بالثلاسة الغاية الغايه هي ايه دخول القساق في الاسلام الثانيه الظروع لدوره انتقال من الانجليزيه الى رحمه المسال يعني بمعنى هو اساسا كانوا فايز كده ثاني ان هذا ja min kjærlur er med å gjøre på veld av truffet og råg å gjøre på stedet. Det er en annen vi er av en annen. Det er en annen min kjærlur, når vi kommer til å gjøre på stedet. Det أن يكون من أهل البداية بطبع تأخذ الجزية من من أهل الكتاب قومه مرحلًا؟ نعم هذه المسألة تأخذ الجزية فيها قومين لولا قوم يقول لأن هذه الانتزاء الضريبة التي يدفعها الغير المسلم نظيم أنه جالس بلاد المسلمين وبينغيش عقوا في الكناية السنوية وبيتقل وبينتفع من خيرات البلد وبينتفع من مرافق غيرها وهكذا الأمور يعمل، فشيء يدفع ذلك يقول أن كل الكاتب لا يؤمنون بالله أعز وجلس عليه الانتزاء وصريح يقول ان هذا على الأهل الكتاب والمنوس فقط يعني ولكن الراجع أخياني أن الجزية تأخذ من كل أحد لا يدين بدين المسلامة والدليل على ذلك نرى رضو ديمان مرسل المتصر عبيد قريب وفيه تجيذة لقيقة عدوة من المشركين تدعوهم إلى الجزية فإن أبوا تسألهم الجزية فإنهم أبوا تسأل الله أفاترهم فالشهاد من هذا كانت إيه؟ فإذا لقيت على وجهة من المشركين فدعوهم إلى الإسلام نحن قلت؟ آآ في ميضات الفرائدة يخبرني من أبات الإسلام وبعدهما الصلاة وبعد الصلاة الزكاة وبعد الصلاة الزكاة إذن يأتيها دائماً وراء بعضهم البعض في مرضة كثيرة وراءنا في العشرات في بيتان الله عز وجل تقول من الله عز وجل وراء ذلك <تلات> من ثواب نياده <في الهاتفين> حديد يعني كده اقاموا الصلاه وادوا الزكاه والمقيم نحش الطيب عصوا يمين اليمنى والمؤمن الا يحق الاسلام وحسابهم على عز وجل في بيان ان المسلم معصوم دم ومال كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه فدمه حرام وماله حرام ما معه دمه حرام ومنه حرام أن يصف ومنه حرام أن يقصد طبعاً إلدى أن يغيب في الإسلام بما يجيب هذا الدم وبما يجيب هذا المعنى وهو حق الإسلام المذكور كذلك من الحواجد حل القناة للنبي صلى الله عليه وسلم وإماته صلى الله عليه وسلم هل الْغَنَانِينَ ما رجل الدلالة في هذا الحديث الذي ميلانيه عدّك الله لكذا رجل الدلالة في الحديث على حِلَ الْغَنَانِينَ هذا أصر هذا أفعل جدًّ أن أصر مفهوم ومخالفة إذا لم يفعل ذلك وحِلًّا أَنْغَالُهُمْ سُرَء يعني أَنْغَالُهُمْ وهذا هو وحِي الْغَنَانِينَ في سورة لي نعم آه. كذلك الحديث فيه بقية أن عسمة الدم للكافر وعسمة المال للكافر إنما تتحقق لهذه الثلاثة إما الكثير في الإسلام، إما الدفع الجزية، وإما الدفع الثلاثة وهي طيب، الحديث أيضاً فيه بقية على ان أحكام الدنيا تجيب العرب الظاهر أما أحكام الظاهر فنرفعها إلى الواغي عز جيلة والأسرة بمعنى لو واحد قد تشهدوا الله إلى هذا الواغي ونفذ بعض المساعدة وهو كافرهم منها داخليا فنحن نعطبه على كفر الداخلي الداخلي الذي لم يقضى واضح إننا نحن أحكياته كلنا على طوالها يعني الصحابي خالد من قتل فقال إلا شفاق عن صبره فقال اللي عندنا مقالها أي الشهادة السيف أو كده فالرسول ألقى عليه ولا خلّش فقط على صدري ما هذا أمر لا يعلم كل الله سبحانه وتعالى كذلك في الحديث فيها على أن الذي يعلم السرعب هو الله عز وجل هو الذي يعلم سريرة ولا يعلم ذلك تحت كائنا من كان في هذه الدنيا وهذه أيضا فيه فائدة أن الله عز وجل هو الذي يحاسيب العباد ويجازيهم على أعمالهم فذلك في قول عز وجل وحسابه مع الله بعيدا لذلك الإنسان يفترض أن ينصر مساوء محاسبا للناس على فعالهم ولا متهم للناس في نياتهم ولا داخل في أعمال الناس في سرقائرهم لأن هذا المطبع يعني بصفه وليس من التي الله عز وجل فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب وأنت متابع وعليك البلاء إنما ليس عليك الحساب الناس الله عز وجل أوجب على نفسي أن يبعط العباد وأن يحذرهم وأن يجزيهم يشينهم كذلك أقول عز وجل وحسابهم على رؤية عز وجل يعني المعنى بالنفس الشيخ المياه وخيمونه والفضيه الده من هذا الحد كلا هناك بعض ونشور ومساءلة وحساب وجنة ونور وهذا أم الميليين أو جل على نسيه يعني طبعاً أو جل الله على نسيه لا يمتد فيه المعادة سبحانه وقال إن الله لا يخذك معك تشعب أن يقولون كيف تكون من هذه المسألة كلا الدنيا والأثرة يعني يعني مع بعض منظور في الكاملة لأما رجاءنا في جهة الحياة لأن هذه الوقت لكان هناك أحكام مخطاشين في هذه الجمهن رأي هذه الأحكام كما فيه النصر وفيه المظالم المعاصي وفيه الكفر وفيه الشرك وفيه كل هذه الأمور لابدت أن يكون فيها جزايا في الأخيرة إما عقوبة على الشرق وإما الثباب على الخير طبقت بدليل من الشارع فرناق الشيخ التي ليس الأخرون تفتصل من الشيخ الأخرى وضح. فهذا في دهلة عدم الأخرى طائماً وستكون فلادت فسالك كان عمر يقول مبالغ صناً يتقول لو لا كان هناك أخرى لكانها للناس حالياً يعني أولاً في أخرى الناس يقولون من بعض يبطلوا بعضاً ينهلوا من بعضاً هذه الفعيد لكن الأخرى يعني صوت طوي على ظهور الأباء وأعلمنا أننا لهم موضوع من التباهي على سبيل العليل أهل الإسلامي فقط تامي موضح الحديث بـ 3 أسول للمسؤول الإيمان فهذا قامت السراء الزكاة فقط تامي موضح وهذه الثلاثة من المقترنات في هذا الحديث ولما تكن الصوم والمذكب الحج. مش كلا؟ كما تخدمنا الصوت والحج. لماذا؟ لأما الصوت قد يسقط بعض الموجود. والحج قد يسقط بعض المقدمة. مش كلا؟ طب. أما الزكاة بلغت النصاب فهي لا يسقط عن العبد. وإذا استطر العبد عن نفسي ويوجد تاريزاني يعني الأضوات الصديق يعني شدت على هؤلاء الذين منعوا السكاء وأمر بطهدارين وسلموها الحرب لإيه حرب المدكة نعم أه... هادي بعض الثوارات أيضاً في هذا المبارك على عودورك نحن نتكلم بالفطر نحن نتكلم بالفطر سريع طيب. في حد يتحقق هذا هذا السبين حجيز التسر يابقى هاته حجيز ان تتقوم بشعبه وتتحنص في العام ناوات شاء الله إن شاء الله سبعة ونوش سبعة شاء الله إن شاء الله شاء الله المفترض عليكم شريك حديث فإذا أردت أن أقوم بحثة أنا أقوم بحثة حسنة ما هي الحديثة طريق، نأخذ السيد في المشكلة ونفترض أن تكون أقل شيء خطنا نمو لن أخذت حديث من الدنس خطنا الدنس؟ نعم فإننا نفترض أن أقوم بحثة الشرط؟ أي شرط؟ هل سألت سؤال؟ اي سؤال في الانتباطع الزوان المخافي احام زيادة السوريين فلن تكون انت زكي المجانب انت المتروح عليك السؤال انا قمعي بساً اوكن بساً اسلاك تشيك في كل مكتوب انه نحلو مثلاً اه شفاك شفاك فيما بتوصد ايه خوة؟ مروش ديكتش؟ دي... لا كدا ولا عندنا دايما كده هناك كده دايما ولا دايما كده بنور الصوص بعد ما يوم اكسا يوم في فعاليه كبيره يعني كان ممكن 14 عام. بس المسابقه ربنا يبارك المسافه تور على السباق <تصفيق> دي <تصفيق> المسافه كل درس والله لما نبدا في السنه ان شاء الله ان شاء الله طيب وكلفنا في السؤال النهارده عشان احنا مش فاكرينه بصراحه انت حضرتك بكره حضرتك اتكلفنا في مهم ركزوا فيه شويه لكن الموضوع ده لسه انهم غير احنا قبل ذلك ال قبل ذلك لا بد من اي مصطلح حديث او اي مصطلح شعبي لتعريفه لللغه وعندها اللغه والهدي استقصى الصبر واضح والحيت اللغه والهدي استنار الاستنار فبنيستر المدلس اسمه مغرور من التدليس والتدليس معناه اخفاء لو بدل اخفاء عيد في السرعة وتحسين الضاغة لها يعني واحد يبلش في السرعة يعني يفتعي فيها زي يكون مثل تشتري تفاح مثلا من عامل الإنبياء الفكهاني فممكن يكون في عطب تحت هو حيث يكون دلت تشتري لها تفاحك وياسك فايما عقول التركيش لها مجرد يتروح مجرد طيب هو مجرد والا فتا ديش بلا شكل والا فتا لأن ذلك الشريك تفاح مثل كيلو وعشرة مئة يريد تفاح ثمرة ليس فيها عيد فكون هو يريد ثمرة تغير وننطجة أو ننطجة ولا يريد بها عيد لم يخفي بقي الشرق بين المستنى والبقاء وأصل التدليس غير مشتق من الثلس فالثلس هو شدة الظلامة الثلس هو شدة الظلامة كما ذكرت ذلك في سحب الموسي وكان المدرس سوميان المدرس المدرس قال انه ان لن نوجد حديث اصلا بتدريسي سموه مدرس لان لا تشط الظلام يعني يبقى ايه نخبي ولا نخبي طريقه جامده جدا داخل المعنى الدلالي اما المعنى الصرفي الثاني فهو اخفاء عين في الاسماء وتحسين للمباني يعني في رده في السمات وهي الا اخفاء الميميس الموجود في التنسقلي الموجود يخفي هذا العين لذلك الاسناد ويحسن روحية رمضة. بحيث انك رأيت الفرسنة المنظرية في طبال السنة بكل حدث محبوب مع النبي عيونك. قد اختها المدلس. اختها المدلس. هذا شريبا والالتفاح اللي انت تشتريه. هو بشر ودلس عليك. بحيث انه اعطى اليك التفاح المعبوب. وانت يتعب. وافستي وكانت محيطة في هذا الوقت. من تفاح وريس ولكن مدى ما تزير البيت بجيب دي هزر بعضا فاليهزة ملاك الليلة بعد الزين ولكن الاسناد قد يكون في شدة التموين بحيث انك الهترة يعلن من المدنس انه بحسن ان الوارد وقالت الوارد ان تكون حاسم في صنعة الحديث فيمروا عليك الحديث بتقبله مع تبيه علم تخطاها عن كالبين المدنس اقسم التنويس الحديث الحديثة التدريس ممكن الى عده انواع والتدريس القسم الاول تدريس المسائل والقسم الثاني دلدي تدريس الشروح وهذين القسمين اساسيين للتدريس تدريس المسائل وتدريس ال اتش 2 الشروح <تصفيق> شو الشروح شو الشروح طيب فالتدريس القصصي له ايه نوعين تركيز الاسناد و بي سي اتش والشو فديس ايشو فديس يعني لال مع نادي قرار بعض الاختصاص اجى حسن بن فيما ذكروا ال الالفيه عم قد التليس استخدام عمليه التليس استخدام ان يروا بس لا التليس لا التليس التليس الاسلام الاول والتليس الثاني ان يروا الراوي ان قد سمع ما لا يسمع ما أن يرؤي الراعي قد سمع منه ما أن يسمع منه من رأيك أن يذكر أنه سمعه منه سمعنا فأنا؟ هكذا لك أعرف كده ثاني؟ دارس من كتب الحديث كتب الصحاح والسنن يا راوي يا راوي يا منه لازم يسمع منه ولا من غيره يعني أي... لا أي... يذكر انه سمع منه النص س... الثاني ولا غيره يذكر انه سمع منه الذين سمعوه لا سمعوه هذا مهم عائد على الراوي اه لانه سمع منه قد كده بمعنى ايه بمعنى يكون في راوي يثول يكن مثلا سنتي اسمه ناخذ موث يا مثلا زيد رواه عن عمرو واضح حديث كثير ولكن في حديث بعيني زيد لم يروي عن عمرو ولكن رواه زيد عن فلان عن عمرو فاي زيد في هذا الحديث الذي رواه هذه الاسطوره السند المتصل زيد عن فلان رواه يعني في ثلاثه السنن وان زيد سامع عن عمرو الحديث لكن الحديث اللي معانا ده لا نسمعه زي ما عمرو نشاده ولكن سمعوه عن طريق فلان الوسيط وفلان ده هيضاع فيجي المدرس اللي هو زيد يثبت الضيف عشان يميز اللي هو سامعه من عمرو فيقول عمرو هذا ما من زيد لما يكون سامع لا ده ده سيقول عن لانه لفظ السماع هنا لا ارمي إلا أنه سمعته ماني وإلا الأبطال سمعت ولم يسمع ليفروا أن أتدرس إلى تهداف قابل يجي ربط الميداك غير بلد من التدريس قابل هو الضريف أو يشفت السفق عشان يكون فعله السند ده سفق بلد أو يشفت الضريف عشان يعامي على أن يتدرس الحديث الحديث السند هو يملك صحيح مقبول فاهم؟ فيروا لي زي عم عمر هذا الشخص يسمع أنه لم يسمعه منه ولكن السورة بصيرة العنعان خلعان أو أنا أو هكذا طبعا لا أنا عانا في ميادة أستاذة بل يبنونه بالأسرة بالسماعة نحن طيب مثاله حقيقي يعني ما أخرجه الحاجب له مثال تكفيزي اسمه هذا ما أخرجه الحاجب مثال فيه إلى عليك ابن لسنبه العريق من خشرة قال قال لنا ابن عيينة قال لنا ابن عيينة عن الزهري فكيل له سمعته من الزهري فقال لا ولا من سمعه من الزهري ولا من سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق en ma'amad, en suhrin. Hållet? Kamin, sallallah. Måttag og ordet. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. kommer okay. هي أول حاجة الحاجة هي اللي استطعت السنب بقيم من فضل إنه وفاق حتى سليماني بسرعة سليمين بسرعة سليمين بسرعة سليمين ببنى وعينة قار مين شو اللي عزيزين عبدو غزاكي لعن معنا عبدو غزاك عزيزين لا ببنى وعينة ببنى حشرة ببنى حشرة مينة وحكس عن ببنى وعينة اللي بشو بدي فنكو حوالنا ها بسبب تدخيص ابن في هذا الحديث و هذا التدخيص ليس مقالح في عوينة لأن التدخيص برجاله و أنا أريد أن أرجعه إلى إداب بالحفظ ابن حلب يسمى مراتب المدنسين مراتب المدنسين هو مهم التي لا تفضح كتدخيص ابن عوينة وعضع فيها المخير وعضع فيها الهدى اللبابة فهذا لا راهم في وقت الحديث او رد الراوي او رضيين. اه ابن ده هنا في سبت في سبت. في سبت. لانه اسمت راويين. واضح. وهذا السطوط من الراويين في كديس الاسنان لا يهدو المجيس جميع زوارة على النماء ابن عوينة. انفاتي براحة. ابن عوينة اسمت الراويين. على الوقت من النوعين أساساً حتى عن الزهري بالحديث ورد لأن الوقت صنع من الزهري من يكون يكون ما سنعش للا يسمع من الزهري قط بيحدث يكون كذب بزواجه ورد لكنه سنع من الزهري ولكن هذا الحديث بذلك أنه يسمعه من الزهري إننا ولكن هو أرادكم أن يشتغل اقتراره ربنا يا صديرة طوله ربنا وربنا حد التسلاف قال لما سالوه قال هل سمعته من الزهري فقلت بصراحه قلت لا ما سمعته من الزهري الامر السعيد او سماع من الائمه الثقات منهم عبد الله بن سنان وهذا اتمام كبير صاحب مصنف اسمه تعوذ المعروف اللي هو بسبب عبد الله بن سنان وقال ان سيدنا النبي يقول رحمه ورحل إليه من برداد إلى يمن ولما طبقت في موزم الحج تقل لو بعض التوائد نحمل المهام لك قد في يمن تقل لك الأعزاب على هذا القرم تواصل رحل هكذا إلى يمن ودهب عليك إذن تحمل ذلك رحل حتى في مجدد واضح؟ وعبد الزر سمعون من ماذي؟ ماذا؟ من معمر معمر وهو معمر من هذا النموذج وهذا من صناع الله هذا الحديث راقب وهذا الذي يقوم بالدولس اسئله دكتور بيس في الل التجليز التجليز نوع الذي ذاتي انا هو الديزل عشان تسوي الديزل سبتاسي وهذا في الديزل وايضا منواع الديزل ولكنهم شق انواع الديزل وايضا ثم <laughs> اخلصت que comunicassem a mãe que ele andou só sem identificar que esse سمع حضوه من الظفر بسيما تحتاج السماع لن يقول عنه وإن الحالية يكون تلك تسويق تلك تسويق كأنه سبق تسويق أنك تسمع الحديث حتى يكون رؤى على الحديث وعلى طول الحديث وإنهاء وإنهاء تسويق هنا تسيبق صراوي طاية صراوي صراوي سمع من الظفر وإنهاء هذا الهدفر سيبق الناس في بعض الوقت هذا التدريس وهو شهر ربيع الثاني و ربيع الاول و ربيع الثاني والوحي التوريدي والوحي النهائي ومسدود اسم الناس حديث فقيه ليس فقيه فقلنا على الاثنين نعم وهذا التدريس والذي كانا ينفع في الشعبي وليمه نقول التدريس شهر من السنه وهكذا يتكلمون فيه بشدة شديدة مثال له موينه في الفتور رواه المرميحات في العالم مثال رواه المرميحات في العالم قال سمعتوا بي أبوه هو ميد أبو حد تذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوه عن بقي يوب إسحاق من رواه رواه عن بقي إسحاق ابن راهوه عن مهدية في ابن رديد حدثني أبو واسب الأزد عن ناتع عن ابن عمر واضح الحديث الولادة أحمد والسلام المرق الأخير طيب رأى هذا الحديث من؟ طيب ابن عمر عن إسحاب ابن أبي فرو عن ناتع. على المعمل. آآ. خدوا بالكم من هذا الاب يا خلال. الحديث قصة السنة ايه? حد نشتوره كده? عن ابي حادم. لا بتقول غير مختيحات في العبا. عن ابي اللي هو ابو حادم. عن ابي اللي هو ابو ايه? سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إصحاب المواوي عن بقية قال الحدثة لأبو وهدي الأسليو النافع عن ابن عمش عن الحديث نعم واصل طيب أيض الحديث الونايين؟ هو جديس للبقية ماذا؟ عن بقية عن بقية الحديث بقية إن الوليين ماذا فعلت هذا الحديث؟ أسقط رواه ضعيف بين الونايين دول إلا إنه إي حاجة اللي مراه الحديث مكانش عالم فذهب إيه إلى وهو أبوه هذا الحديث به علم قل أن يصل أحد إلى هذا اليوم فقال إن هذا الحديث رواه عبيد الله ابن وهو سب عن ابن أبي صره عن ناشع عبد النعمات رضي الله عنه موضع ويقيد الله المعم كنيته ابو وهب الاس تي واضحه فنعلمها انه مين بطيه وهو الجنان بني نسله حتى لا يصل تله حتى اذا تلك الصحابه اللي تروح لا يهدى اليه ووهفني سياسات تاريخ طيب, <تصفيق> طيب. ااا كان يصاحب اه عشان ما حتى لا يصل اليه اللي برضه يعني هو المجلس بيحاول ياتي بعيدا في التدنيسه دي اهو يوصل راوي لا يعرف فيها يدنس الى بلد من شهر 100 ولا وهذا يمكن يمثل في ايه طرق دي الشيوخ أبدو التدريس الثالث وهو التدريسي بإيه الشيوخ التدريس الشيوخ يعني يبطي أبراوك على شيخ وتسمع منهم حديثا فيسميه بيز غير معروف أو يبنيه بيز غير معروف أو ينصبه بيزغة غير معروف أو يستطيعه بص غير معروف يعني غير معروف مثل هو مصف بس نشوف اللي بين الناس أو بنيته ولكن ليس معروف فيها من الناس أو هكذا نعم أتسم المنصور لصنعي نقوله الرسول نفسه مثلا قال نزول كل ما في المحاضره دي في المحاضره اللي فاتت نعم اه طيب طيب الحكم التجليزي ما حكم الحديث المدرسه الصغرى اللي بين مع الحديثي حكم الحديث المدرسي ايه يعني مثل يعني مثلا بالنسبه لي مثلا مش في رونالدو او اي ايش حد لهوش حديث يعني مثلا اعتبرنا هذا التضايق تدس معيان زوجي مبس مطبوع ولا مو مبس مطبوع مو انا شي نقول نقول لهذا ليش ما ادريش ابن عليمان في سلطه عليه بس هو السنه قلت لك انه مش هو مش علي يعني عايزني انا مش هوتي حاجه لأ، في كانت في رجل الحديث تحكم بالحديث وأي نعم، أنت ستتبوي هذا الحديث بعد السباب لكن الظاهر عندي لو حسرت السباب المخشرة للعوانة أقول أن هذا السنة فيه ضعف وهذا يعني لا يدر على أن الحديث فيه ضعف لأنه ما أنت بين بعض السنة لبعض الحديث لقد يكون حميه تدوى عشر تسينين فيها اثنين أو اثنين في ثلاثة فيه مميل. هذه فسنة مطروحة في هذا السنة ضعيف أو ضعيف ضعيف. في هذا ضعيف ثاني وهذا السنة ضعيف ثالث ولكن تيستطروا الحديث صحيح. ما ممكن أن تكون حديث في لا حديث سنة في موسنة في الفرقلوس. وهذه سنة جدا. كما هذا السنة ضعيف فكن حديث تابه في المفيد. ولكن هذا السنة. إذا لنعلم ما هو اللي فهرة. دمازمت هذا فيه التطاع. حتى لو المتقضى فيه في علم الزريرة. يعني إيمان وعالي مهددة. ضعف ضعف فنحن مع الجهات السنة ليه ضعف كنت هدى السنبه فيه ضعف حبك تباين الهيئة تقول ليه كان كذا وكذا التعليف ولكن السنبه فيه ضعف طيب حديث لغير ضعف حديث ايه ضعيف فهم؟ نا هو كان الشيخ صاحب اسمه نعم بيقول مثلا رايف اسمه الشيخ صاحب اسمه اه نعم هو اسمه بيقول لي اسمه ايش هو اسمه اه يعني بيقول سنه وصعيد نعم اه السنه دور نعم طيب هو ما اتصلوا عليه قال حديثي قولها. struggled with words لا حضراتت إقوله عن عدم المرضى token Some need لا email New convivial Adore dein Nabh has put us and aminoяids in shiou Allah goodwill you be moist It's different You have to put in a газ ahead of us Well, I guess we're talking about the ruleettreLes тысяч Why not we're talking about the real person No Is it which one will be dla النوع ضعيف وده يعني في سمعه ضد النظر على هذا الصف يعني عالم او ضعيف او كذا انا مثلا ضعيف هو حكم حديث ضعفه اه حضرتك حضرتك انا اعرف ازاي هو فين قطعه يعني هو فين قطعه عشان ذكر فين قطعه عشان السؤال الراوي سال ما هو اه اه انا من شهر ده الراوي والشيخ اللي هو اللي هو روى عنه. هل هو عصبه؟ او ما عصبوش؟ او مش حاربه؟ ما هو هذا القمر بيحدث شيء كيسي مصدر الروايات يعني تخصي روايات الحديثة ممكن هذا الحديث يكون رواه مثلاً خمسة من أسعار السنة أبو الدورو والإيمان أحمد وأبو دورو الطيرسي ومشنا هذا الترم تعلم العدة فيه ده محدود تباين بسر إيه بالعدة دي أول قمر الثاني للإطباع على فئة الحفاظ والمعجبسين واختبار من أهل الحديث فإنهم يبيّمون لك العلة والحديث نعم في ضع من شمطات في التدريس والمدلسين الأشمالي منها جتاب التبين لأسماء المدلسين وهو التبين لأسماء المدلسين وهو الحافظ الخطير البرداني الخطير البرداني نحن نتباه عليه عائلة المدلسين حتى قول بعضهم كل من أنصف علم أن الناس عيال على حصول التطيب الغرداني لأنه قلّى أن تشتفن في فنوم المشترح الحديث إلا وصنف فيه كتابة نحمد الوائد تعالى عليها مثلاً وزعى وكانهم تفنقين في هذا الباب نعم كذلك كتاب بنفس الاسم اللي هو اسمه الترجيه لإسمان الملسير وهذا لرهان الدين ابن الحلبي لرهان الدين ابن الحلبي كتاب الذي تتحفه من فترة خارجة في هذا المجلس كتاب الحافظ، اللي هو اسمه يم. مراتب مراتب المللسين أو طرقات المللسين ولو اسم آخر تعريف أهل التقديس بمراكس الموصوفين الالتدهيس تعريف أهل التقديس بمراكس الموصوفين الالتدهيس وهو ليس مسألة سريرة ولئيسة متأميرة موحي شخصي عنت كي نفسك من خديس المللس كيب؟ او <تصفيق> نحن قلنا حكم الحديث قلنا ان حكم الحديث المدرس انه حديث ضعيف نعم. حديث ضعيف في سنة نمائة معين. فيه تفصيل في ذلك انا. ان تدريس الاسداد ما اضع فيه لان اما تدريس التزوير فمع فلو انا نزم مع رافي اذا نزم وبذكر حكمه واحد نعم اما التديس الشوخ فهو اخف من تدريس الايه من تدريس الاسناد ليه لان التديس الشوخ اخف من تدريس الاسناد لانه ما يمس احد سريه اسناده بالكليه وانما انما يكون يظهر انما كان ياما وهو لكن كان عشان يعمي على الايه على الباحث فبعد كده الحديث المدرس بصفة عامة الحديث المدلس حديث ضعيف لأن فيه ضعاة وتعمية أما التفسير فشار رمعه هو تدريس التزوير لأنه أسقط رائع ضريف بين الراويين في البطاية سامع أحدهم من وفر فقال أن لهذه غيرها وتدريس التسنادي مع معرفة ضروره إلا أن لا ينسى في درجة الحرمة منذ الرمانات إلى ترغل الحديث ايه من بس نعم ده بنسبة ايه في الخروجين دي الحديث ممكن ندر من الأخران نعم ايه من الأخران ممكن؟ من الأخران؟ يعني واحد يقوله عزاعدنا زميل مع مصر طوال ممكن ندرس ممكن ديبس نعم اه البوزية الأخيرة من فاضل ايه كان الحديث المدلس نوعا مازال الحديث المدلس كمية. بكامل هذه الاسمية. وبعد تلقى مصر عن الصحابة مين. وبين الو عن كلها في هذه الحالة يتتباية لي رائعين. والتباية لي رائعين. واعلم اين الصف. والطور الثاني في لويات. اذا سلم اسمه اه تاني سلمة هو ايا. سلمة هو اللي هو اللي طيب. كل طور الثاني في طبعه. على القرآن وعلماء الحديث كما فعل مثلاً أبو بحاسب معي فيه فالكذا فيه فيه عيني وفيه تبنيس والأخيرين الطرق تعلم أين فيه فإذا فيه رب ما نحوزه هنا إنما هو دراسة المظرية في المقام الأول أما الدراسة العاملية إنها تكون في باب التخريج في باب التخليج لكن هذه دراسة نظرية وتحفظ التعليفات اللغوية والإصطلاحية والأمثلة تحفظ الغذات وتكون فاهم ومتخيم هذا القمر هذا القصر الذي ستفني عليه بعد ذلك في مسائل التخليج بحسب أن تبدأ تتخرج بعد ذلك تستطيع أن تقف عملية على تحقيق هذه الدراسة النظرية عملية من خلال الهيات طيب انا نفتح مرة اخرى كيف نعرف الحديث المدلس والحديث المدلس عندما نسكر التركيز بالنسبة للحديث نقول المدلس بضعم الميني وفتح الدال والله اولا نعرف الحديث المدلس بثلاثة المهم القمر الاول عبد الراف الراوي المدلس والبراوي المدالس هو في بارم الميني وفاتح الدادي وكاسر الاني المدالس وبعتراف البراوي المدالس جيل عبدالقصر بنواياك في الحديث الذي رواه عن الزبري فعندما سألوه البراوي عنه على رية فقلت اسمعه من الزبري ولكن سمعتوه سمعتوه من عن, عن محمد عن الزبري وقال ليه عمل ثري سفر الروايه سفر الروايه يعني جمع طرق الحديث الواحد من كتب السنه جمع طرق الحديث الواحد من كتب السنه طيب لو سال سؤال ما هي كتب السنه لا لا ده لانه ولكن من الإطلاق كنت بسنة أقول هكذا التي ذكرها التحديث المسندة وهي على أنواع إما أن تكون صحيح كصحيح خير وصحيح مسنة وإما مسانين كمسند أبيوانا ومسند أحمد وإما معادي كمعاديم طبرانا وإما سنة كمسند أبي داود والبناجي والنساك وارد وإنماعية وهكذا هذه كلها جميعاً كتب إيه؟ كتب سنة وليست محصولة في الكتب السنة بوجب عدد التسعة ولكن كتب السنة هي الكتب التي ذكرت التحديث من أصحابها مخرجة بأسان الدين ولكن نوصلت إمام أحمد التحديث كلها من من أحمد إلى المرسول عليه الصلاة والسلام وقتصر في من الضغري إلى رسول عبيل صلى الله عليه وسلم من قوصلة السامة طبراً ومن طبراً إلى رسول عبيل صلى الله عليه وسلم من قوصلة السامة ثاني كتبه كتبه السنة ومع؟ ولا تكتير بعد النهارات التي بجتنا ومعصولاً أن يكون ستة ولكتبه السامة ومعصولاً بشكل كتاب بل عدوها كتابه جداً لفضلنا لفضل الزالي لنجم الحديث الواحي من قتب السنة حتى نستطيع أن تطلع وهذا أمر المهم الثاني من الأنمية المجالة هل تحكم على الحديثة؟ بالصحة الأوقات إلا الجامع الضروري كلها حتى إذا جمعت غير الضرور تحكم على الحديث يكون حمري صحيح بعض العدنة يحبون على الحديث ولا يكون جمعاً كل الضروري وبعش ذلك تريدوا بعد الفاطرة يتراجع عن الحديث وقد جاءت طريقاً جديداً وهذا الطريق القوي بعد ذلك نأخذ بعاصهم من قبل لقامة الثالث الإطلاع على أخوال ورناء الحديث من الحفاظ والمحمسين وعلماء العالم فإنهم قدروا بقواطن أسانيد من غيرهم فلما يأتي يحيط المعين أو ابن الطبال أو علينا المدينة أو أصحاف اللباهي أو المخارج أو البرميزي أو الدرخوندي أو ابن حبيثاتي وأبوه وهكذا من رجال الدفع التعديل ورناء العلم الكبار ويقول او طاولوهم ايه قصدق? لأنهم عاصروا الرواية فطاولوهم من قولة غيرين. مجيء مهمة جدا. عاصروا ايه? الرواية. نحن الآن لما عاصر الرواية لأن الأسانيات بقيت القرن الثالث خلاصة مش موجودة. أسانيات بدأ من دابعة إجازات من دابعة الأشياء هكذا. لكن الأسانيات يعني ما عادتش من بعد الخرن الثالث يتجري. الصورة اللي كانت موجودة قبر. ووجد. فهؤلاء الذين كانوا موجودون في هذه الأزمانة أعصروا الرواية حزناً نحكم على الرواية يكونوا عاية في هذا الرواية كتابلس أخطط الحديث الكلامي وراءه هو بيفعل كده في موضع معين وهكده فأحكابون على الفجال غير أحكام المتأخرين على الفجال لذلك المتأخرون يأتون من أقوال المتتقدمين ويتخبون رأياً في الرواية من خلال أقوال المتتقدمين وليس من خلال رؤاتهم بالرواية فهؤلاء أعصروا الرواية ده ممكن ينير ده هي عباره عن فيس الايه الحديث المميز في حاجه الفرقه دي دي في شيء تدليس البلد في عده تحاليل في عده عديد قياسات اخرى باقي يعني المجلس نظرا لانها كلها لا نتوسع فيه في أحديد أنواع من التدريس حوالي 9 وهم يزيلوا على الكسر بعد ذلك عليهم أنهم يسلوا عشق أو في أدباه لكن هذه أبرز أنواعي أبرز أنواعي التدريسينا حسناً حسناً سيماً رفهم أن الحيوة لا مشاركة طيب ما الكشفة الإنجليزية؟ أشكراً أشكراً من الإنجليزية ديسكو دي ي ذا ديز كان وود ذو تو ريزين لي ستاتس ويت يا حبيبي يا بابا يا عم بخير يا دماغي يا استاذ بخير يا دكتور يا سيدي اللي هو سيدي طيب بالنسبه انا طالب تشارجن سنه ثانيه ثانوي очку Qualse er her og som slitter har pritiskeret. Sos jeg holder frisk forwelte disk, st Trustee Lem itse å fortげer det seg fra Fred regille man har alltid